أَفْحَامٌ نَارُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَرِنِي مَا أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ قَالَ أَنَا أَحِيُّ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَأَنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أو كلذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان لا يحييها الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم نبي قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانهر إلى طهامك وشرابك لم يتسنه وانهر إلى حمارك وَلَنَجْعَلَ عَلَيْكَ آيَةً مِّنَ النَّاسِ وَإِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Mm-hmm.